بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبًا بكم جميعًا أيها الأخوة والأخوات وكم أنا مسرور حقيقة بتجدد هذه اللقاءات معكم ومع الشباب أيضًا الذين معي أسر الله لا يحرمهم الأجر على على حضورهم وأسر الله لا يحرمكم أنتم أيضًا الأجر على حرصكم على متابعة يعني البرامج الدينية عموما سواء في هذه القناة الموفقة أو في غيرها من القنوات كون الإنسان في الحقيقة يفلح في هذا الوقت في حماية بصره وسمعه وعقله وقلبه ونفسه ودينه من أن يعبث به العابثون فيفسد عليه ما ينظر إليه أو ما يستمع إليه أو ما يعني يكتسبه من معلومات كون الإنسان يستطيع أن يجعل على نفسه سياجا وحصنا منيعا في هذا الوقت الذي ربما كثرت فيه الفتن هذا يعتبر من هذا الإنسان شجاعة حقيقة هو قوة إيمان يستطيع أن يمنع نفسه عن المحرمات. أنا أرحب بكم مرة أخرى في برنامجنا القوارير الذين تكلموا فيه عن سير بعض نساء هذه الأمة سواء من السابقات أو اللاحقات وأكرر ترحيبي أيضا بالشباب الذين معي وأنا حقيقة مسرور شباب بلقائكم وجزاكم الله خير على يعني زيارتكم وحضوركم عسى الله لا يحرمكم من أجر والثواب. كنا تكلمنا في السابق عن امرأة يهودية. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هي أسلمت أول ما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها أمى ثم أسلمت فتزوجها عليه الصلاة والسلام وذكرنا لكم اسمها سابقا تذكرون من هي صفية بنت حيي بن أخطاب ممتاز اللي كان كان أبوها حيي بن أخطاب رأس من رؤوس اليهود اليوم سنتكلم عن امرأة النصرانية أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخذها سرية يعني أخذها جارية أهديت إليه لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوجها زواجا يعني لم يعتقها ويجعلها زوجة تعلمون أنتم أن الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على من أزواجهم أو, أو ما ملكت أيمانهم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زوجات وعنده هذه ماريه القبطية ماريه بنت شمعون القبطية أهداها إليه المقوقص حاكم الإسكندرية. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة من أعظم مميزاته أنه كان يحرص على أن يقيم علاقات رائعة مع جميع الناس حتى لو كان الطرف الآخر. يهوديا نصرانيا مجوسيا هندوسيا بوذيا على أي حال يكون ما دام أنني أستطيع أن أقيم علاقة حسنة لأجل يعني تقريبه إلى الخير قدر المستطاع فأنا أفعل ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يهدي هدايا إليهم ونحو ذلك فأهدى إليه المقوقس هدية أهدى إليه هذه الجارية اسمها ماريا القبطية معها أختها ومعهما أيضا غلام وأهدى إليه عليه الصلاة والسلام أيضا فرسا وأهدى إليه حمارا يعني أهدى إليه مركبا يسافر عليه إن أراد ونحو ذلك وامرأة إن أراد عليه الصلاة والسلام أن يهديها لأحد أو أن يجعلها لنفسه أحضر هذه الهدية حاطب ابن أبي بلتعه وذلك في السنة السابعة للهجرة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين ونيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الحادي عشر فهي كانت بعد يعني قبيلة وفاة عليه الصلاة والسلام بشيء يسير لما جاء بها حاطب في أثناء الطريق حاطب طبعا معه الآن مرأتان ومعه هذا العبد المملوك ومعه أيضا بقية الهدايا التي أرسلها المقوقس فأخذ يتكلم معها عن الإسلام وذلك في السنة السابعة للهجرة فدخلت في الإسلام فوصلت إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتخذها لنفسه وكان أسكنها في البداية قريبا من زوجاته فكان فيها جمال وحسن وكانت أمها رومية من الروم أصلا والفتاة جميلة فغارت منها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وسبحان الله يعني ما يقع بين الضرائر أمر يعني لا مفك عنه حتى لو كنا زوجات لنبي فلما كثرت منهن يعني بعض الأمور معها نقلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى يعني مكان في عوالي المدينة عوالي المدينة هي المزارع ونحوها التي تكون حول القرية حول البلدة و عليه الصلاة والسلام هناك وكان كان فيه سكان في ذلك المكان فكان عليه الصلاة والسلام يختلف إليها يأتي إليها أحيانا في بعض الأوقات النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم خيرا يعني أوصى بمن أهدوا إليه خيرا في صحيح مسلم حديث ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتحون مصر وفيها شيء يسمى القيراط قال فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم في رواية قال فإن لهم صهرا وفإن لهم رحما وصهرة وفي رواية قال فإن لهم خؤولة ونسبه طبعا ليش قال فإن لهم رحما وصهرة ليش هم أصهارنا وبيننا وبينهم رح رحم وبيننا وبينهم خؤولة يعني هم أخوال أولا النبي عليه الصلاة والسلام هم أصهاره لأنه يعني امرأته التي هي ملك يمينه وأم ولده إبراهيم هي مصرية من مصر وأيضا جدة النبي عليه الصلاة والسلام هاجر التي هي أمما أم إسماعيل أيضا من وين مصريه, مصرية. والفا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لهم خؤولة لأنهم هم يعني هم إخوان جدتي اللي هي هاجر ولهم نسب وصهر لأنهم لأنني أخذت منهم ماريا وابراهيم عليه السلام تزوج منهم هاجر إلى غير ذلك فالمقصود أنهم عليه الصلاة والسلام أو بهم خيرا هذه يعني بشارة لمن يرانا من الأخوة المصريين والمصور المصور انبسط لأنه مصري قاعد يضحك على مهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم خير و أثنى عموما على بلدان كثيرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على اليمن أيضا وقال قال يمان والحكمة يمانية وكذلك كذلك على الشام عليه وقال عن الطائفة المنصورة في الشام إلى غير ذلك أثنى عموما على وعلى جزيرة العرب أثنى عليه الصلاة والسلام وذكر أنها مأرز الإيمان ليس هذا موضوعنا لكن حتى أيضا لا يقال أنه عليه الصلاة والسلام أثنى على بلد دون بلد المقصود أنها تزوجها عليه الصلاة والسلام أو تسرى بها يعني جعلها سرية جارية ووطئها بملك اليمين ولدت منها عليه الصلاة والسلام إبراهيم وكان عليه الصلاة والسلام يحب إبراهيم و لم يولد له عليه الصلاة والسلام أولاد إلا من خديجة و هؤلاء طبعا مات القاسم و مات عبد الله من خديجة ولم يبقى له عليه الصلاة والسلام إلا البنات و أيضا أصغر هؤلاء البنات كبيرة أكبر من عائشة يعني لما هاجروا إلى المدينة كان عمر فاطمة رضي الله تعالى عنها التي هي أصغر أولاده من خديجة كان عمرها رضي الله عنها 16 سنة لذلك في السنة الثانية للهجرة تزوجها علي وعمرها ثمنتعاش فالنبي صلى الله عليه وسلم صار له سنين وهو يشتاق يكون عنده أولاد لكن كل زوجاته ما حملا لا عائشة ولا خديجة ولا أم سلمة ولا ما حملا فهو عليه الصلاة والسلام يشتاق فلما ولدت إبراهيم فرح به فرحا عظيما يعني وابتهج ابتهاجا كبيرا وهي نفسها أيضا فرحت وذلك لأنها جاءت من مصر وصارت مع نبي وهاجر جاءت من مصر وصارت مع نبي إبراهيم وتتمنى أن تكون هي أم أولاد لنبي كما كانت هاجر أم أولاد لنبي فهي تتمنى ذلك فولد لها إبراهيم طبعا فرحت بإبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام فرح به وكان يختلف إليها يعني يذهب إليها وإلى ولدها ويجلس ويلاعب ولده إبراهيم كبر إبراهيم حتى وصل عمره إلى سنتين وأمه فرح به فرحا عظيما ثم إن أهلها في مصر ولم يذكر أنها رأتهم أو زارتهم خلال يعني بقائها في المدينة، فكان تعلقها بهذا الولد تعلقا كبيرا جدا وابتهاجا به كبيرا، فلما ذهبت يعني بأيام أصيب إبراهيم إبر الرسول عليه الصلاة والسلام أصيب بمرض واشتد عليه هذا المرض حتى أخذت تمرضه وتحاول أن يعني أن يشفى وجاءت إليها أختها وكانت موجودتها ويعني حزنها على ولدها إبراهيم عظيماً حتى نزل به الموت. صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبأ عن اشتداد المرض على إبراهيم، فأقبل صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاء وحمل إبراهيم بين يديه، ونفسه تقعق. تقعق يعني يشق يموت يعني نزع الموت احتضار نزع الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ولده بين يديه يموت وهو أصغر أولاده وليس عنده ذكر غير هذا الولد وصار له عليه الصلاة والسلام يعني سنين طويلة ما رزق بأولاد وهذا الولد غلام بين يديه وغالبا الولد إذا بدأ سبحان الله يمشي كمل سنة سنة ونصف بدأ يمشي ويتعلم الكلام ويفهم الضحك والمزح يزداد قدره عند أبيه أليس كذلك يا شباب؟ يعني غالبا إذا صار عمره شهرين ثلاثة أشهر ما يفهم أحيانا تمزح معه تضحك تبدأ غضه ما يتفاعل معك إذا وصل عمره إلى سنة ونصف ونحوها كما قال الله تعالى عن إسماعيل فلما بلغ معه السعياء لما وصل عمر الولد خمس سنوات ست سنوات وصار يذهب مع أبيه ويأتي قال يا بني إني أرى في المنام يني أذبحه شوف عظم الابتلاء فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ الولد مبلغا ممكن يعني يتكلم معه لأنه خلاص أكثر من سنة ونصف يستطيع أن يتكلم ولو شيئا يسيرا يعني ويفهم الكلام ويفهم الضحك ويفهم المزح معه فإذا به يموت بين يده حمل النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم ونفسه تقعقع يشهق فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الدموعه تسيل وهو ينظر إلى ولده لا يملك له شيئا فكان عنده عبد الرحمن بن عوف لما رأى عبد الرحمن بن عوف النبي عليه الصلاة والسلام يبكي وقد حمل ولده إبراهيم قال يا رسول الله تبكي تبكي يعني أنت نبي وتبكي فقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن إنها رحمة إنها رحمة, إنها رحمة هذا ولدي هذا ما ما أتيت به من الشارع هذا ولدي قطع مني فلذا اتكبدي هذا ثمرت فؤادي إنها رحمة إنها رحمة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه حتى مات إبراهيم. لما مات إبراهيم في ذلك اليوم طبعا انتشر عند الناس أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات لأنه عليه الصلاة والسلام كان فرحا به ومستبشرا والناس فرحانين أن النبي عليه الصلاة والسلام صار عنده ولد ففي ذلك اليوم كسفت الشمس وأظلمت الدنيا الكسوف للشمس والخسوف للقمر أن تغيب الشمس أو أن يغيب القمر وهو طالع فجأة يغيب يحال بيننا وبين رؤيته فالشمس كانت الدنيا مسفرة ومات إبراهيم فكسفت الشمس وأظلمت الدنيا عليهم. وهم في نهار وأظلمت الدنيا. فقال الناس كسفت لموت إبراهيم. وكانوا يعتقدون في الجاهلية أن العظيم إذا أن الشمس إذا كسفت معناه أنه مات عظيم من العظماء. يعتقدون كذا في الجاهلية. فلما مات إبراهيم ابن الرسول الله عليه الصلاة والسلام وكسفت الشمس قالوها هذا الذي كنا نعتقد. هذه مات هذه كسفت لأجل موت إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام من أمانته في تبليغ الرسالة. ما استغل الموقف ما قال آه شفتوا آه رأيتم هذا كسفت لأجل شوفوا قدري عند الله إذا كان ولدي كسفت الشمس لأجله فما بالكم بي أنا كيف يكون لم يستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه النقطة لصالحة لأنها أصلا ما كانت هذه النقطة يعني شرعية يعني لم تكن أصلا موجودة شرعا أنه إذا إن الشمس والقمر يكسفان لموت أحد فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس قال إن الشمس والقمر آية تاني من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته هذه ما لها علاقة بالموت والحياة الشمس والقمر هذه آيات من آيات الله والله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء قال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك كسوفا أو خسوفا إذا رأيتمه فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة قوموا مباشرة وصلوا يعني صلاة الخسوف والكسوف ماريا لبثت طبعا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات لم ترزق بعده ب لم ترزق ب يعني ولد بعد إبراهيم من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاشت إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه ثم توفيت في السنة السادسة عشر للهجرة كيف كانت علاقتها أصلا مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز قبول الهدايا مطلقا من النصارى أم لا أم كيف كان علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بها وقدرته على وزن الأمر بينها وبين نساء هذه أمور لعلنا نتكلم عنها بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. كنا توقفنا قبل قليل قبل الفاصل حول أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يحاول أن يوازن ما بين يعني هذه المرأة التي أحبها ورزق منها بولد وبين بقية نساء. طبعا في الغالب أنه إذا كانت إحدى الضرائر عند الزوج الواحد لها مميزات ليست للضرائر الأخرى في كثير من الأحيان ربما أنه يقع بينهم مشاكل مثل ما هو موجود اليوم لذلك أنا أوجه كلامي حقيقة إلى كل من هو معدد من الرجال وكذلك إلى من هي ربما يكون لها ضرائر وكلمة ضرائر مشتقة من الضرر من الضرة يعني وليس هناك امرأة حتى لو كانت صاحبية يقع في نفسها القبول التام مئة في المئة أن يكون معي شريكة حتى لو قالت نعم أنا موافق هذا شرع الله لكن يبقى القلب أنها لا تحب أن تشارك في زوجها فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن ماريا تتميز بأشياء الحسون والجمال وغير ذلك إضافة إلى أنها كانت تحتاج إلى احتواء عائشة عندها إخوانها وأبوها حفصة عندها أبوها وإخوانه هذه مسكينة ما عندها أحد إلا أختها التي جاءت معها فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيها شيئا من الاهتمام ليشغرها بنوع من الزوجية والحنان والعطف ونحو ذلك و كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يعني لهن من الفضل و في التعامل معه والعقل ما يدفعهن إلى التعامل بعقل في مثل هذه الأمور ليس التعامل باندفاع أو نحو ذلك نعم يا نصر شيخ في وفاة قريب أو وفاة أحد الأبناء أو وفاة أب أو وفاة أم فدر الله فيه. نجد بعض الشباب يزيد الحزن ويزيد البكاء يستمر أكثر من شهر أو شهرين، فما ماذي الشيخ؟ أحسنت هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مات ولده بين يديه هو ولده الوحيد الذكر يعني ووهذه أمه يعني جاءت من بلادها وتعلق قلبها بهذا الولد فأنا أقول سبحان من صبرها هي أيضا ماريا وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من الإيمان. والجلال والانشغال أصلا بأمور الحياة ما يجعله ربما يعني لا لا تلبث المصيبة في رأسه كثيرا لكثرة ما عنده عليه الصلاة والسلام من أعباء لكن انظر إلى صبرها هي يعني لم يذكر أنها ناحت النياحة ورفع الصوت بالصراخ عن بكاء على الميت ولم يذكر أنها شقت جيبا أو حلقت شعرا أو اعترضت على القضاء والقدر أو أنها أغمي عليها وصيبت بمرض ولزمت الفراش لم يذكر هذا كما يقع اليوم ربما من بعض يعني أخواتنا النساء التي إذا مات ولدها أو مات زوجها ما يكون عندها أحيانا تلمس للأجر المترتب على هذه المصيبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يصب منه ما معنى يصب منه لا ينزل به مصيبة ينزل به شيء من المصائب أحيانا إما ذهاب مال إما مرض ولد إما غير ذلك يقول إمام محمد رحمه الله يقول لولا المصائب التي تنزل بنا لقدمنا يوم القيامة مفاليس مفاليس يعني نأتي ما عندنا شيء يقول حسناتنا ما أدري تقبل ولا ما تقبل تمحيص الذنوب أحسن تمحيص الذنوب أن الله تعالى يكفر السيئات بمثل هذه المصائب التي تنزل مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أن الحمى تأكل خطايا ابن آدم الحمى المرض يأكل خطايا ابن آدم ماريه رضي الله عنها كانت تتصور مثل هذه يا أخي ما هي مربيها النبي عليه الصلاة والسلام سنتين أو ثلاث سنوات وهي معه صلى الله عليه وسلم فأكيد أنها يكون عندها من الصبر العظيم يعني ما, ما ما أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة كلامه معه فنوجه حقيقة جميع من يستمع إليه إلى أهمية أن الإنسان يحتسب الأجر من صبر فله الرضا ومن سخط فعليه السخط والإنسان لا بد أن يصبر ما دام أنه مترتب على هذا أجر وثواب. هاي محمد شيف زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ماريه هل استمرت مملوكها أو أنها اعتقها جميل وهذا سؤال جيد يعني هل هي تعتبر من زوجاته عليه الصلاة والسلام التي تعد زوجات له لما نذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم من 11 طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده أكثر من 9 لكن هناك زوجات ماتا مثل خديجة رضي الله تعالى عنها ومنهن من دخل بها صلى الله عليه وسلم وطلقها مثل بنت الجون وغير ذلك هذا موضوع آخر لكن لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اعتقها لم يذكر في سيرتها أنها اعتقا لكنها بقيت في ملكه عليه الصلاة والسلام وتعتبر أم ولد أنها ولدت منه فهي بوفاته عليه الصلاة والسلام تعتق والإماء ينقص من إلى أقسام منهن من تكون مدبرة مدبرة يعني يقول لها سيدها إذا مت فأنت حرة إذا أدبرت عن الدنيا فأنت حرة هذا مدبرة ومنهن أم الولد التي تلد من من سيدها ولدا أو بنتا أهم شيء أنها ولدت منه ذكرا أو أنثى هذه تعتق بموته أيضاً ومنهن الأمه العادية التي لا تلد من سيدها ولا يدبرها ولا يعتقها في حياته، وبالتالي هذه تبقى يرثها يعني تدخل في الإرث بعد وفاته، لكن لا يطأها أولاده. إذا كان الأب وطئها فلا يطأها أولاده، لكن ممكن أنهم يبيعونها. نعم. كعادات وتقاليد يمكن يعني تحفظ عليها. العرف ولكن في الشرع أنا ما أدري ولكن أشوف أنها ما فيها شيء لازم الواحد أحضر... يشري ال قلتهم البنته احسنت يخطب البنته ولا يخطب الولده مثل ما يقولون العوام بس لازم أخذ رأي البنته والله. هو أكيد انها لكن هو قص نايف اهديتها يعني لا اكلفك مهرا لها يعني الـ الـ الواحد حتى يتزوج يعني كما قال الله واتوا النساء صدقاتهن نحله نحله خالصه لهن يعني فالواحد بدل ما يذهب يجمع يعني عشرين ألف ريال ثلاثين ألف خمسين ألف بحسب المهر ويعطيه لها يأتي الأب ويقول يا ولدي أبد خل الجهاز كله علي أنا اللي سأعطيها المال لأجل تشتري جهازها ويعني ما تحتاج إليه في الزواج وأنا أهديتها ليك إهداء بمعنى أني وفرت عليك المال الذي تدفعه وإلا فشرعا لا بد من موافقة البنت الله يكثر من أمثال أي والله الله يكثر من أمثاله ماذا ولا لا بد من موافقة البنت طبعا و فإذا وافقت البنت وكان رجل مناسبا يتم وهذه الأمور ليس فيها مزاح يعني لو واحد قال يا فلان ترزوجتك بنتي ما فيها مزاح إذا قال قبلت خلاص إذا كان فيه شهود وإن كان حقيقة عرض الرجل ابنته على غيره يعني هو في الجملة جائز يعني في الجملة وإن كان بعض الناس لا يستحق من يعرض عليه سيأتي في حلقات إن شاء الله نتكلم عن بعض هذه الأمور وسأذكر بعض الحوادث عن أشخاص يعني أكرموا في الزواج ثم صار هو ليس أهل الإكرام يعني لم لم يقم بما أوجب عليه بعد زواجه الرجل الصالح الذي ذكره الله تعالى في سورة القصص قال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على تأجران ثمانية حجج إلى آخر عمر رضي الله تعالى عنه لما تأيمت حفصه لما مات زوجها جاء إلى عثمان قال يا عثمان إن شئت أنكحتك حفصه فقال طيب سأنظر في شأني أفكر في الموضوع فعمر جاي يقول لها بزوجك بنتي و كانت دون العشرين يعني فجاءه عثمان بعد يومين و ثلاثة قال قد بدأ لي ألا أتزوج والله أنا عندي ظروف وكذا ما أستطيع تزوجها فذهب إلى عمر ذهب إلى أبي بكر عفوا عمر ذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر إن شئت حدك حفصة فقال له بكر طيب سأنظر في شأني وسكت أبو بكر وعمر ينتظر من أبي بكر أن يرد له خبرا لكن أبا بكر تأخر فتزوج فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام فجاء أبو بكر إلى عمر قال يا عمر أنا والله كنت أرغب فيها ولم أرد لك لأنني كنت سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها أنه يفكر يخطبها فلم أشأ أن أقول لك لا أريد ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما يخطبها وتذهب علي وعلى غيري ولم أشأ أقول لك نعم أريد والنبي صلى الله عليه وسلم يريدها ولم أشاء أن أقول لك لا والله ترى النبي صلى الله عليه وسلم سيخطبها فأكون قد أخرجت سره فما في حل إلا أني أسكت فلا تزعل علي أني تأخرت عليك في الإجابة فلا بأس في مثل هذا لكن يكون بالضبط يعني المنضبط يا عمر الشيخ دعنا نعود قليلاً لإبتلاء في الحديث إن الله إذا أحب عبد نبتلاء <تصفيق> الله سبحانه وتعالى الآن ابتلى المسلمين بكثير من البلاوي دائما الرد الفعل الطبيعي هو النواح والزعل أحسنت أحسنت البكاء لكن الإسلام قنّ لنا رد فعل من قال حسبي الله ونعم الوكيل من الوكيل و إن إليه راجع حدثنا عن هذه أو كتوجهات بسيطة للأمة الإسلامية قصدك على مسألة المصائب التي تنزل بصفة عامة نعم عموما نحن ذكرنا قبل قليل أن المصائب يؤجر عليها الإنسان بصبره إذا وقع في قلبه الصبر وعدم الجزع وعدم السخط يعني لا بعض الناس عود بالله إذا مات ولده يقول ليش يا ربي ليش يموت كيف ليش يموت الله اللي يختار وربك يخلق ما يشاء ويختار الله اللي يختار يحيي ولا يموت وبعض الناس ليش تعمل بكذا يا ربي ليش كذا يا ربي ذهب ماله أو احترق بيته أو نحو ذلك أول شيء لا بد أن يرضى الإنسان بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه والله عز وجل يقدر المقادير في السماء ونحن في الأرض يتحكم فينا نحن مسيرون في هذا ما يملك الواحد أنه يرد الموت أو يا أخي قل للطبيب تخطفته يد الردة يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض شوفي وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك يعني قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوا بها من ذا الذي أهواك إذا كان الإنسان يرى أن الطبيب وهو اللي يعالج جموت تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله تعالى فالإنسان مهما نزل بالأمة مصاب لا يكون حال نحن حالنا فقط النياحة عليها لا أنا ما هو حالي لرفع هذه المصيبة عنا أنا رأيت واحد ولده مات ماذا أفعل له لا آتي وأنوح ماذا أستطيع أن أقدم له لتخفيف المصيبة من تعزيته من حديثه إنسان مثلا احترق بيته أنا ماذا أستطيع أن أقدم لتخفيف المصيبة عنه ليس فقط إني أبدأ أقول مسكين يا أخي الله يعظم لك الأجر صح يعظم لي الأجر لكن عطوني فلوس أبني بيت آخر أيضا لا بد أيضا من أن تشعر أن مصيبته هي مصيبتك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل نودي أسمع بقية سيلتكم وأرى أيديكم ترفع لكن الوقت انتهى لكن أجوه إن شاء الله الحلقة القادمة الله يجزاكم خير يا شباب على على أنصاتكم أشكركم وأشكر أيضا إخوتي وأخواتي من مشاهدي قناة اقرأ سلم الله أن يجزيكم خيرا الجزاية على انصاتكم معنا ومتابعتكم وأسأل الله أن نكون أوصلنا الفكرة التي نريد ورضي الله عن ماريا بنت شمعون القبطية جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي ولده إبراهيم إلى لقاء آخر إن شاء الله في برنامجنا القوارير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته